الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فمن قصة القرآن العظيم التي قصها الله علينا سبحانه في سورة الاحقاف قصة النذر من الجن قال الله عز وجل وإذ فرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن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 ومن, لم يجب داع ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه اولياء اولئك في ضلال مبين هذا العالم العجيب وهو عالم الجن الذي خلقه الله سبحانه وتعالى واخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا خلق من تراب وخلقت الجن من مارج من نار من طرف اللهب وخلقت الملائكة من نور وهؤلاء الجن يروننا ولا نراهم إنما سموا جناً لاستكارهم أخبرنا الله عنهم أن منهم الصالحون ومنهم الكافرون منهم المؤمنون منهم القاسطون في هذه السوره قال وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن وقد روى عبد الله المسعود رضي الله عنه قال هبطوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة موضع قرب الطائف فلما سمعوه قالوا أنفتوا صهر صهر فكلمة قال للإنصاد صاد وكانوا تسعة أحدهم يقال له ذو بعث فأنزل الله عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا وفحعه الحاكم وأقره الزهبي وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة بين لما بين تعالى في السورة أن في الإنس من آمن وفيهم من كفر بين أن في الجن كذلك فقال وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن صرفنا أي وجهنا وجعلناهم يميلون إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم جماعة, جماعة من الجن أقبلنا بهم نحوه وقل أصرفنا صرفنا لأنهم كانوا جماعة والنفر دون العشرة يقال لهم نفر وجره أنفار والجن كالإنسي ثقل من الثقلين فيهم المؤمن والكافر والبر والفاجر وفيهم السني والرافضي فيهم من اهل البذع التي في التي في البشر وبينهم جهاد وحروب وقتال وفيهم دعوه ونزاره فصرف الله الى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء النفر يستمعون القران فاسلموا عندما سمعوا هذا الكتاب لم لما ماذا لما حضروه فلما حضروه اي حضروا عند تلاوته وحضروا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا انصتوا يعني قال بعضهم لبعض اسكتوا لنسمعه هذا يدل على الحرف وكذلك أمر بعضهم بعضا بالمعروف فلما قضيت أي التلاوه قضيت تلاوه القرآن ولوا إلى قومه المنذرين ليس من الجن رسل لا يوجد في الجن رسل كل الرسل من الإنس رجالا هنا ارسلنا من قبلك إلا رجالا لكن الجن فيهم نذر ودعاء ينذرون قومهم فلما قضي القرآن ولو انصرفوا إلى قومهم رجعوا منذرين أي قائمين بالتخويث والانذار بما سمعوه يخوفون قومهم عقاب الله لو خالفوا وكفروا لقد تفرق هؤلاء الجن في البلدان قاصدين من وراءهم من قومهم ينذرونهم عن مخالفة القرآن ويحذرونهم من مخالفة أمر الله فالنظارة في الجن من غير نبوه، لكن ما في رسول جاء من البشر إلا وهو نذير وإن من أمة إلا خل فيها نذير هؤلاء الآن كفار قريش لما نزل عليهم هذا القرآن وتلاه عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في عبره الآن كأنه يقول له اذكر يا محمد لقومك كفار قريش هؤلاء موبخا لهم على كفرهم أن هناك ناس من الجن ليسوا من البشر لما سمع القرآن اسلموا فكيف بكم أنتم يا أهل اللسان العربي يا من نزل بلسانهم يا من رسول الله منهم وفيهم من قبيلتهم من نسبهم من بلدهم الناس البعيدين اين الجن البعيدين اسلموا وانتم عندكم رسول الله في مكه عندكم رسول الله في مكه ولا تسلمون نزل بلغتكم لا تسلمون والجن البعيدين هؤلاء من جن نصيبين نصيبين بلد بعيده عند تركيا هؤلاء جاءوا اسلموا وانتم في مكه في المكان الذي نزل فيه الوحيد لا تسلمون وكذلك فإن الجن هؤلاء مكلفون فيهم العطاه والطائعون وفيهم صحابه فضلاء فالنفر هؤلاء الذين جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابه لأنهم لقوا النبي عليه الصلاة والسلام وامنوا به فنقال واحد هل يوجد من الجن فحابة فنقول نعم في من الجن فحابة اتوا لقوا النبي عليه الصلاة والسلام سمعوا منه امنوا به فهم فحابة فضلاء فرأوه عليه الصلاة والسلام واتبعوه قال ذكر بعضهم أسماء هؤلاء لكن الله أعلم بسحة ذلك شاطر وماثر وحاصر وحتى ومتى وأرقم وأدرس وثريق ومنهم زوبع فالله أعلم بسحة ذلك كانت الجن تسترق الخبر من السماء لما رجموا فجأة عرفوا أن شيئا ما قد حدث على الأرض لماذا رجموا بالنجوم فجأة ما هذا إلا لشيء حدث في الأرض فذهبوا في الأرض يمينا وشمالا مكلفين من إبليس لينظروا ما ما هو السبب الذي من أجله فجأة رجموا بالنجوم فإذا النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الطائف لما ياس من أهل مكة وقام بوقن نخلة يقرأ القرآن <تصفيق> ولما انصرف راجعا الى مكه قام ببطن نخله مو... اسم موضع يقرأ القران فمر به نفر من جن نصيبين الذين بعثهم ابليس ليعرفوا لماذا حرست السماء بالشهب ولما استمعوا عرفوا ان هذا هو السبب هنا السبب وحيث ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث الى الجن والانس فلا بد أن, ان تبلغ الجن رسالته فالله فرط نفر من الجن الى النبي عليه الصلاه والسلام ليسمعوه ويفهموا عنه ويبلغوا قومهم وبذلك تصل الدعوه الى الجن فهم يثابون ويعاقبون منهم في الجنه في قسم وفي النار قسم يأكلون ويشربون ويتناسلون وقد حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة لأصحابه إني أمرت أن أقرأ على الجن غيلة القرآن فأيكم يتبعني فأطرقوا فتبعه عبد الله بن مسعود قال عبد الله بن مسعود ولم يحضر معه أحد غيري فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة دخل النبي صلى الله عليه وسلم شعبا يقال له شعب الحجون وخط لي خطا وأمرني أن أجلس فيك يعني لا يتعدى هذا الخط وقال لي لا تخرج حتى أعود إليك فانطلق حتى وصل إليهم فافتتح القرآن وغسيته أسوذة كثيرة رأى أشراح حالت بيني وبينه حتى لم أسمع فوته ثم القطيق يتقطعون مثل قطع السحاب الزاهدين يتفرقون ففرغ النبي منهم صلى الله عليه وسلم مع الفجر فانطلق الي فقال فقال لي قد امتا فقلت لا والله ولكني هممت ان آتي اليك لخوفي عليك و أخرج البخاري ومسلم من عن مسروق قال سألت ابن مسعود من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة اجتمع القرآن من أخبره أنه يوجد هنا جن يستمعون القرآن قال آذنته بهم الشجرة فمن معجزات النبي عليه الصلاة والسلام أن شجرة أخبرته بأن الجن يستمعون إليه وأخرج أحمد ومسلم والترمذي عن عرق قال. قلت لابن مسعود هل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم منكم أحد هل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم منكم أحد ليلة الجن قال ما صحبه منا أحد ولكن فقدناه ذات ليلة فقلنا اغتيل استطير خطس طار به الجن فقلنا اغتيل استطير ما فعله تبثنا بشر ليلة بات بها القوم لأن نبيهم مفقود، مفقود. فلما كان في وجه الصبح إذا نحن به يجيء من قبل حراء فأخضرناه سألناه أين هو وماذا حدث قال إنه أتاني داع الجن فأتيتهم فقرأت عليهم القران فإن جاء الجن جاء ودع النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب إليهم للدرس يذهب إليهم للدرف فأتيتهم فقرأت عليهم القران فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم هذا حديث صحيح رواه مسلم رحمه الله أولئك النفر الجنيون عند رجوعهم إلى قومهم ماذا قالوا قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا يطلق الكتاب على بعض أجزائه هم ما سمعوا كل القرآن لكن يطلق على الجزء من الشيء جزء من القرآن قرآن إنا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى قيل إنهم ذكروا موسى لأن هؤلاء الجن كانوا يهودا على دين موسى وأنهم أسلموا عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورقه بن نوفر ورق بن لما النبي عليه الصلاة والسلام قرأ عليه ماذا سمع من جبريل في الغار قال ورقه هذا الناموس الذي نزل الله على موسى وقيل ان ذكر موسى لان موسى متفق عليه بين اليهود والنصارى بخلاف عيسى فان اليهود ينكرونه والتوراه اول كتاب اشتمل على الاحكام والشرائع ولذلك ذكروه والقران مشتمل على الاحكام والشرائع ايضا طبعا الانجيل فيه احكام لكن اقل من التوراه أكثر الإنجيل مواعظ أكثر الإنجيل مواعظ وأما التوراة فيها احكام كثيرة لما سمع الجن هؤلاء القرآن وقد عرفوا من قبل ماذا يوجد في التوراة قالوا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه ما معنى بين يديه يعني موافقا لما قبله من التوراة والكتب الإلهية الداعية إلى التوحيد جير الأخلاق هل يكون تشترك فيها الكتب السماوية؟ يهدي إلى الحق العقيدة الصحيحه وإلى طريق المستقيم شريعة الله التي لا عوج فيها يهدي إلى الحق في الباطل وإلى طريق المستقيم في الظاهر فهو ظاهراً وباطنا هو حق هو حق ظاهرا وباطنا فيا قومنا من الجن إن سمعنا كتابا أنزله الله من بعد ثورات موسى يفضق ما قبله من كتب الله التي أنزلها على رسله ويرشد إلى سبيل الحق وإلى ما فيه الله رضا وإلى الطريق الذي لا عوج فيه فإذا آمنوا وأسلموا آمنوا وأسلموا الجن أنواع أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن منهم حيات وكلاب يعني على شكل حيات ومنهم يطيرون في الهواء لهم أجلها يطيرون ومنهم يحلون ويضعنون مثل قبائل الرجو يحلون ويضعنون من مكان إلى مكان وهؤلاء الجن مكلفون ف قول من قال يوم القيامة يوم القيامة يقال لهم كونوا ترابا كالبهائم غير صحيح حتى المؤمنين منهم يدخلون الجنة هذا هو الصحيح أما قول من قال إنهم يموتون بعد نجاسة من النار فليس هذا هو الراجح هؤلاء قالوا يا قومنا اجيبوا داعي الله من هو داعي الله محمد صلى الله عليه وسلم كتاب الله الذي يهدي الى الحق اجيبوا داعي الله امنوا به يغفر لكم سبحانه وتعالى من ذنوبكم فما كان من حقه غفره لان حقوق العباد لا تغفر بمجرد الايمان بل لا من ارضاء اربابها وهذه المساله تكلم فيها العلماء لو اسلم الكافر ماذا يظهر له هل يظهر له حقوق العباد لو كان مثلا غفض واحد مثلا او سرق من واحد قالوا لا بد من اعادته وأما ما كان من حق الله أشياء اخطا فيها في حق الله فتغفر قال ويجركم من عذاب أليم معد للكفار من عذاب النار فصدقوا محمدا صلى الله عليه وسلم وأجيه دعوته وهذا يبين أنهم داخلون في قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه ذنة اللهم سن على استقريين ولمن مقام ربي ذنّتان فبأي ألا يربكما تكرّبان معناها الجن الذين خافون الله لهم ذنّتان لأن هذه منا على استقريين الجن والأنس جعل محسنهم في الجنة كما جعل كافرهم في النار وهذا من الله سبحانه وتعالى ومن لا يوجد داعي الله فليس بمعجزه في الارض اين يهرب اين يهرب من الله وليس لهم من دونه اولياء ينصرون وينقذون من عذاب الله سبحانه وتعالى اولئك في ضلال مبين اي هؤلاء المعرضون في ظلال مبين كانت هذه القصه التي قصها الله علينا في القرآن عن هؤلاء المؤمنين من الجن وفيها عبر وفوائد منها أن على الداعية أن يشكر ربه إذا من الله عليه بسوق الناس إليه الآن على الداعية أن يأتي الناس هو, يأتي الناس هو يذهب إلى الناس عليه الصاد والسلام كان يذهب للقبائل ويعرف عليهم الإسلام لكن قد يمن الله على الداعية فيأتي بالناس إليه يسوقهم اليه مثل ما حصل هنا واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يعني الله هو الذي اتى بهم <تصفيق> النبي عليه الصلاه والسلام لا يراهم بل الشجره التي اخبرته عنهم واذ صرفنا اليك نفرا من الجن فمن منه الله على الداعيه ان يسوق له المدعوين ليسمعوا كلامه فيجب على الداعيه ان يشكر الله على ذلك لانه ما دام الله اتى لك بالناس يسمعون لك فيجب عليك أن تحسن العطاء ومن ذلك خطيب الجمعه يعني خطيب الجمعه عليه أن يتفطن جيدا فيما يقوله للناس لان الشارع اتى اليه بالناس نظيفين متطيبين متطهرين مبكرين يجلسون ينقصون الواحد ما يقول الاخر اسكت لا يقول له صح من قال لصاحب صح فقد لغى فاذا جاء فيا ايها الخطيب اذا اتى الله بالناس بهيك متطهرين متنظفين مبكرين منصتين جالسين يسمعون لك فما هي درجة الاتقان التي يجب أن تكون عليها غصبتك هل تلقي أي كلام وهؤلاء حشدوا إليك من قبل الشرع من قبل الشرع حشدوا إليك أن يجب عليك أن تتقن وتحضر وتراجع وتحشد الأدلة والإقناعات والكلام المهم وتراعي الأولويات وتأتي بالفوائد وتأتي بالأمور التي تفيد المجموع هؤلاء الحاضرين هذه من من الله عليك أن جاء أن أتى بالناس إليك في المسجد ومن فوائد هذه القصة <تصفيق> الحرق على مجالس العلم فلما حضروا قالوا أنصتوا ومن أهم شيء في مجالس علم الانصات فالجن يعلموننا أدبا في حضور المجالس وشتان بين هذا وبين من يتكلم مع من بجانبه والذي يكلم بالجوال والذي يلهو والذي يسرح. فالجن قالوا أنفتوا أنفتوا والإنصاد حضور قلب مع السماع حضور قلب ما هو فقط يسمع يسمع بحضور قلب فهو يريد أن يفهم وفيه التواصل الحق من الدروس والفوائد قالوا أنفتوا يعني قال بعضهم لبعض أمر بعضهم بعضا بالمعروف ومن فوائد القصة أثر القرآن العظيم. شوف أثر القرآن هذا القرآن وحده لو واحد دعا به يكفي في في الإسلام في الدعوة. بعض الناس يقول كلاما من عنده كلام الله أبلغ. واحد من الدعاه كان مع مجموعة في باخرة قبل أكثر من خمسين سنة. قال وكانت الرحلة طويلة. وخطر ببالنا أن نصلي الجمعة طبعا نحن الآن لا نتكلم عن حكم إقامة في الجمعة في الباخرة هذه قضية أخرى يعني لكن أنا أروي ما أروي معنى القصة قال فجمعنا المسلمين من الركاب وسمح ربان السفينة وصان السفينة لبعض العمال المسلمين الذين كانوا يشتغلون على السفينة ويتنتقل من موانع عالمية أن يحضروا الجمعة ففرحوا جدا لأنهم لم يصلوا الجمعة من زمان لأنهم يشتغلون على السفن هذا يشتغلون على السفن لا ينزل للبر إلا نادرا قال وقمت خطيبا فيهم وصليت بهم الجمعة وقد تحلق حولنا أعداد من الركاب من الأجانب من غير المسلمين وبعدما انتهينا جاءت امرأة تسلم علي بحرارة امرأة كبيرة في السن وتهنئني على نجاح القداس وتهنئني على نجاح القداس لأن أقرب شيء يعني هي نظرت شيء إلى دينها هذا يسهل اجتماع واحد يقول خطبة دينيه خطبة دينية وفيها فقال هذه يمكن قداس فهنا على نجاح القداس فقلت لها هذه خطبة الجمعة وليس ليس مثل دين النصارى في قداس وإنما في خطبة الجمعة قالت ما هذا الذي كنت تقرأه أثناء الخطبه؟ قال فاخبرتها عن مغزى الخطبه والكلام الذي كنت أقوله قالت كلا ليس عن هذا أسألك أسألك عن أشياء كنت تقرأها أثناء الخطبه هي لا تعرف العربية اطلاقا قالت هو شيء يختلف عن بقية الكلام مختلف في فقرات معينة مختلفة عما قبله وعما بعده ما هذا قال ففكرت فلم أجد إلا أنها تقصد الآيات التي كنت أستشهد بها أثناء الخطبه فأخبرتها بأن هذا كلام الله وقرأت بعضها عليه فبكت <تصفيق> وحددنا بعض الزراعات الذين ذهبوا إلى افريقيا في قوم من المسلمين لا يعرفون العربيه اطلاقا لكن كانوا إذا سمعوا الآية الخطبه يبكون من بين كل الكلام الآخر يعني القرآن له تأثير على النفوس كثير لماذا جغيرو المطعم لما ربط مع أثر بدر في المسجد الأشياء اللي أثرت فيه <تصفيق> قال فإنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون قال كاد قلبي ان يطير لما سمع هذه الايات ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون كاد قلبي ان يطير فاذا القران له اثر على الناس اصلا الكفار في احدى المناسبات سجدوا قصار كما جاء في البخاري من عن عباس رضي الله عنه والسلام قرأ سوره النجم اها من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تضحكون وانتم ساردون فاسجدوا لله وعبدوه قال اتجذ النبي عليه الصلاه والسلام وتسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس كل اللي كانوا حاضرين سجدوا وهذا من اثار القصار لأن الكافر اندمج الكفار اللي كانوا حاضرين اندمجوا مع الآيات فلما جاء موضع السجود فسجدوا ما تمال سجد من سلطان القرآن عليهم اصلا الكفار خرج منهم ثلاثة الليل ليسمعوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ من عذاب من عذوبة القرآن فلأني ترى الكفار يعني كفار قريش يفهمون القرآن أكثر منه يعني شبه مؤكد يعني كفاء قريش يفهمون القرآن أكثر منه لأن عربيتهم سليمة فلما يسمع القرآن هو يفهم فيه سواء بلاغة وبيان وفصاحة وفي معاني وكلمات أما أنت أقرأ القرآن اليوم على واحد عربي لإلاف قريش ما يعني إلافي ما فيه الصمد الفلق ما خلنا عاديات بضح بضحاء هذه قرآن السور خلي السور قفار قريش كانوا يسمون القرآن أكثر منه أكثر من عامة المسلمين اليوم فلما ذهبوا يسمعون القرآن جذبهم يعني في حلاوة فرجعوا فجمعهم الفريق فسالنا بعضهم بعضا عنهم كيف انتم تعادونه في النهار وتسبونه وتشتمونه وتكفرون بما انزل, انزل عليه ثم تذهبون اليه لسماعه فتعاهدوا انهم ما أحد يذهب لسماعه اخي الليلة الذي بعد ما استطاعوا كل واحد راح من طريق ليسمعوا القران فجمعهم الطريق مره اخرى وهم عائدون فتلاوموه وهكذا ثلاث مرات لأن له تأثير عليه وانصرفنا إليك نفرًا من الذين يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابًا القرآن أثر القرآن في نفوس الناس هذا كلام ليس كلام بشر كلام كلام الله سبحانه وتعالى وهو يعلم ماذا أي شيء أثر في نفوس عباده ومن فوائد القصة. أن الإنسان إذا تعلم حقا يجب عليه أن يبلغه الجن هؤلاء بمجرد ما سمعوا الحق فلما قضيه ولو إلى قوم منذرين مباشره شرفا يجب أن سمع حقا يجب أن يبلغه ومن فوائد القصة أن الداعي ينذر الناس ويخوفهم عذاب الله وأن هذا قال كما قال عز وجل في الايه التي سمعناها لهم من فوقهم غلال من النار ومن تحتهم غلال ذلك يخوف الله في فيه عباده؟ يا في عباده تقول، فإذا الإنذار من وظيفة الداعي أن يبين الناس عذاب الرب عز وجل وماذا يمكن أن يفعل بالعصاة؟ ينذرهم حتى يخافوا فيكفوا عن المعصيه ويقوموا بالواجب. الفائدة الأخرى مخاطبة الداعية لقومه يا قومنا يا قومنا يعني أنتم منا ونحن منكم هذا يعطي طريقا إلى القلوب وأن الداعية إذا كان من القوم كان أبلغ التأثير من أن يؤدي أجنبي عنهم ولذلك الرج الجن ذهب منزرين. الفائدة الأخرى أن الحصة يتشابه يعني التوراة الأصلية وال وال والقرآن اللي يسمع هذا يسمعها يعرف إنه مصدر واحد قالوا إن سمعنا كتابا أنجيلا من بعد موسى مفتيقا لما بين يديه وكذلك وراء خابنوفا قال هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى هذا هو الوحي جبريل نزل الكتاب هذا هو الذي نزل الكتاب هذا ومن فوائد القصة أن على الداعي إلى الله أن يبين للناس الفوائد التي تترتب على اجابتهم للدعوة يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم بيني ذات الخضائل لو آمنوا ماذا لهم ما هو فقط إذا كفروا لهم النار طيب إذا آمنوا ماذا لهم ويغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم ومن فوائد هذه القصه ان العدد القليل من الناس يمكن ان يهدي الله بهم كثيرا من الخلق الان الذين ذهبوا الى النبي عليه الصلاه والسلام كم واحد وان طلقنا اليك نفرا كل النفر إلى مثال اتساع ما يتعد للتسعه لكن هؤلاء انطلقوا وين في الارض وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى بوفد الجن وقرأ عليه القرآن بناء على دعوة منهم جاءهم علمهم فيه أن الدعي إذا انفته الدعوة رسول أن عليه أن يجيب ويدعو وكذلك فإن الجن لما قرأ عليه سورة الرحمن كل قال فبأيا لا لربكم تكذبان قال ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد كان ردهم جميل جدا مؤمنو الجن وكذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما التقى بهم علمهم أحكام قد تكون بعض الأحكام التي علمهم إياها خاصة بالجن يعني هل نساء الجن يحظنا أو لا يحظنا وكيف الأحكام المتعلقة وفي أشياء مثل هل السفر عندهم مثل عندنا هؤلاء يعني وأننا لمسنا السماء سهل عليهم الذين يطيرون هؤلاء يقعون مسافات كبيرة سرعة كبيرة جدا قالوا الواحد شاب جني في مكة قالوا سين جاي قالوا من أفغانستان قالوا كم يأخذ الطريق قال ربع ساعة <تصفيق> الله أعلم بصحه الكصص أصلا جني إذا قال لك معلومه ما تدري عنه لا تعرف هو صادخ هو كاذب هو مسلم هو كاف فلذلك لا يصح الاعتماد على خبر المجهول. فلما يجي واحد يقول ما حكم العلاج عند صالحين من الجن أنا عارف جن صالح يعالج نقول كيف عرفت أنه صالح اصلا يقول هذا جن مسلم جن مسلمين كيف عرفت أنه مسلمين هل إذا جني قال أنا مسلم يعني خلاص هو مسلم قد يكون منافق إذا كان الانس يخفون علينا إذا كان الانس ممكن يكون كافر ويقطع علينا يكون منافق وغنم من أولياء الله كيف الجن؟ فإذا ما في قضية الجن يقول والله هذا مصالحين الجن كيف عرفنا مصالحين الجن؟ هذا خبر مجهول ولذلك لا تورط في المعالجه عند هؤلاء إطلاقا في الباب <تصفيق> يعني ممكن بعض السلف يروي بعض القصص مثلا يقول إنه كان له بعض الناس من الجن يحضرون درسه أو أنه دعاهم مرة أو واحد منهم قال يعني كما روي عن الأعمش قال فاستضفت فقلت ماذا تشتهي من الطعام فقال الرز فوضعت له رزا فجعلت أرى اللقم ترفع وتختفي قلت هل فيكم من هذه الأهواء التي فينا يعني أهل البدع عندكم مبتدعة مثل عندنا خوارج ومرجئة قدرية وجهنية قال نعم قلت ما شرها قال الرافضة هذول أسوأ الناس هنا وهناك الجن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم علمهم أحكاما وسألوه الزاد يعني قالوا نريد صعاما فثبت في الحديث الصحيح أنه قال لهم لكم كل عظم ذكر رسم الله عليه ينقلب في أيديكم لحما ولذلك نهينا عن عن استجمار بالعظام ليش المسلم ما يستجبر بالعظم ما يمسح النجاسه بالعظم لانه طعام اخواننا من الجن اذا كان عظم حيوان ذبح وذكر اسم الله عليه طيب وماذا بالنسبه لزاد لعلف ثوابهم <تصفيق> الروح يعني روس الأبقار والأغنام عندنا علف لدواب الجن ولذلك لا يستنجي المسلم لا يستجمر به والروس أيضا كما جاء في هذه النهي عن استجمار بالعظم والروس هذه بعض الفوائد من هذه الخصة العظيمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في كتابه وصلى الله على نبينا محمد